الناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون أَفَأَمِنَ الَّذِينَ مَكَرُوا السَّيِّئَاتِ أَن يَخْسَفَ اللَّهُ بِهِمُ الْأَرْضَ أَو يَأْتِيَهُمُ الْعَذَابُ مِنْ حَيْثُ لَا يَشْعُرُونَ يأخذهم في تقلبهم فما هم بمعجزين أو يأخذهم على تخلص فإن ربكم لرؤوس رحيم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 ليكثروا بما